فضلنا. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فأبو حد الخمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتيى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فباب حد الخمر والخمر معروف وهو كل ما خامر العقل فأذهبه أو أفسده سواء كان ذلك مأكولا أو مشروبا أو بطريق الشم أو غير ذلك كل ما خامر العقل فأسكر فإنه يقال له الخمر ما يحصل به الإسكار بأي وجه كان وسمه هنا حدا وهذا إذا قصد به الحد الذي عليه العرف والاستلاح وهو العقوبة المخصوصة التي حددها الشارع إزاء معصية فهذا لا بأشكال فيه إلا عند من يقول بأن الخمر لم يجعل الشارع لها حدا وإذا قصد بالحد معنى أوسع كما يطلقه أحيانا بعض أهل العلم تلك حدود الله من يتعدى حدود الله فيطلق ذلك على الواجبات والمحرمات وال عقوبات التي حددها الشارع وهذا بالمعنى الاصطلاحي الخاص يطلق على يطلق عليه الحد وكذلك أيضا التعزيرات قد يقال لها حد بهذا الاعتبار فعندما يقول إن الخمر لم يحدد الشارع لها حدا معينا بالمعنى الاصطلاحي للحد فإنه بهذا الإطلاق الواسع يمكن أن يقال باب حد الخمر عند الجميع أما الذين يقولون إن الشارع لم يحدد لها حدا معينا وإنما ذلك من باب التعزير فلا يوافقون على هذا العنوان إذا أريد به الإطلاق الخاص باب حد الخمر ولا شك أن الجمهور يقولون بأن الشارع جعل للخمر حدا وأن عقوبة شارب الخمر ليست من باب التعزيل وإنما هي من باب الحد الذي جرى عليه استعمال الفقهاء وعليه وهو المعروف في كلامهم واصطلاحهم فعلى كل حال من أهل العلم كالنووي رحم الله من قال بأن العلماء قد اتفقوا على أن هذه العقوبة بالنسبة لشارب الخمر أنها مقننة من الشارع وأن هذا حد حدده الشارع وليس من باب التعزيرات يقولون بلا خلاف أن العلماء اتفقوا على هذا والواقع أن هذا الاتفاق لم يحصل، بل المسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم، ولهذا انظر إلى هذا الحديث: أتي برجل شرب الخمر، فجلده بجريدة نحو أربعين نحو أربعين. فإذا كانت المسألة فيها حد، فكيف يعبر بنحو أربعين؟ قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس هل الحدود تقبل الاستشارة؟ حدود مقننة من قبل الشارع لا مجال للرأي فيها والاجتهاد فكيف يستشير الناس؟ استشار الناس فقال عبد الرحمن يعني ابن عوف أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر رضي الله عنه فصار هذا بهذا الاعتبار على ظاهر هذا الحديث أنه اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر أنه جلد نحو من ثمانين يعني قريب من ثمانين وأما الرواية التي في الموطأ أن عمر استشار الناس في الخمر فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا سكر هذا وإذا هذا إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى فأرى أن تجلده حد القلف فهذا في الموضع لكنه لكنه لا يصح وقال عنه الحافظ بن حجر بأنه معضل وأنكر هذه الرواية ابن حزم وهي لا تخلو من إشكال حتى من جهة المتن كيف يعاقب بعقوبه بناء على احتمال إنه إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى فيجلد حد المفتري كثير ممن اعتادوا شرب الخمر وأدمنوا عليه ما يسكرون وإذا حصل لهم سكر فهو سكر خفيف يشعر بنشوة لكنه لا يخلط ولا يحصل من قذف ولا يفتري ولا يحصل من عدوان على الناس وهذا معروف ولذلك تجد الناس هؤلاء يشربونها في محافلهم ويشربونها في مناسباتهم ويشربونها في الطائرات وكذا وكثير من هؤلاء ما يحصل لهم مثل هذا التخليط فقضية أنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وبناء عليه يجلد حد المفتري هذا أمر مبني على احتمال وعلى حالات قد لا تكون هي الغالبة أصلا فكيف يفرض عليه مثل هذه العقوبة بناء على ذلك لكن الأثر هو من حيث الإسناد لا يصح مع أنه مشهور جدا لكن يكفينا هذا الأثر فإنه قد يفهم من ظاهره بأنه بأن الشارع لم يحدد عددا ولهذا كانوا يضربونه كما جاء في الحديث الآخر بطرف الثياب وبالنعال وبالجريد ومثل هذا كيف ينضبط من ناحية العدد هذا يضرب وهذا يضرب وهذا يضرب من حضر ضرب ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب فاجلدوه وأطلق ولم يذكر عددا ولم يرد في القرآن ذكر ذلك نعم فكل هذه الأدلة فعل الصحابة رضي الله عنهم بجلده بالاستشارة عمر كل هذا جعلت بعض أهل العلم يقولون إن الخمر ليس فيها حد مفروض من قبل الشارع محدد وإنما هو التعزير، نعم هي من الكبائر نعم ومن شربها ومات ولم يتوب فإنه لا يشرب من خمر الجنة نعم لكن هل فيها حد الجمهور يقول نعم فيها حد ومن أهل العلم من فهم من هذه الأدلة التي ذكرت أنه لا حد فيها وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله وبه قال قال جماعة أيضا آخرون ونعم سيأتي سيأتي الجمهور الذين قالوا فيها الحد أجابوا عن هذه الأشياء وإن اختلفوا في مقدار الحد فحملوا فجلده بجريدة نحو أربعين قالوا هذا بتقدير الراوي وفعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمعنى أنه جلده أربعين فالحد أربعون منهم من قال لا يجوز الزيادة عليه لأن هذه حدود لا يزاد عليها وهي مقننة من قبل الشارع ومنهم من يقول إنه لا مانع من الزيادة عليه إلى الثمانين بحسب المصلحة بحسب المصلحة بمعنى أنه إذا كثر شرب الخمر في الناس وتساهلوا فيه فإنه يمكن أن يزاد إلى الثمانين فهذا فيه هذا الحديث وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فهذا فعله عمر رضي الله عنه استشار فيه الصحابة رضي الله عنهم وعلى كل حال أيضا ما هي بماذا يضرب هذا الإنسان بماذا يقام عليه الحد هل يجلد بعصا صوت أو أنه يضرب كما ورد الجريد والنعال وطراف الثياب ونحو ذلك لا شك أن الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يمكن أن يضرب بهذه الأشياء خلافا لما قاله بعض أهل العلم أنه لا بد من ضربه بصوت أو نحوه كالعصا يجلد لأن ذلك هو الذي يمكن أن ينضبط بالعد والصفة هذا يضربه بنعل وهذا يضربه بطرف ثوب إن هذا لا ينضبط لكن يقال هذا اللي حصل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم قال بعكس هذا قال بل إنه لا يضرب بالصوت والعصا لأن ذلك لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والعصى أشك إنها أشد إيلاما والصوت من الضرب بأطراف الثياب والنعال نحو هذا ولكن وقع الضرب بالجريد نعم لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو أربعين فالحاصل أنه إذا ضرب إما بجريده أو بسوت أو جلد بالنعال ضرب بالنعال وأطراف الثياب وبالأيدي فإن ذلك يحصل به المقصود يحصل به المقصود لكن انظر بعصا أو نحو ذلك يراعى فيها أن يكون ذلك مما يكون متوسطا لا يكون شيئا ضعيفا لا يشعر به لأن المقصود هو الإلام كما أنه لا يكون بشيء كما يقولون بصوت جديد فإن هذا يكون في غاية الإيلام وإنما يكون بشيء متوسط وبضرب أيضاً متوسط ما يكون تحلت قسم إلا للحاجه الحاجه كما ثبت في السنة فالرجل الذي وقع على امرأة كان في غاية الهزأ والضعف والمرض وهو بكر فلما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره قوم هذا الرجل بأنه لا يطيق لو ضرب مات فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة فإذا ضرب هذا الرجل بعرجون مثلا فيه مئة يعني يحصل به المقصود وراجع الكلام على قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحمث نعم. ولعل يأتي هذا إذا ما نسيت إن شاء الله في الكلام على الأيمان في بعض الأمثلة لو حلف مثلا الرجل أن يضرب امرأته مئة ضربة فضربها بعرجون في مئة فرع نعم. ومثل هذا هل يجزئه أو لا يجزئه وعلى كل حال في رواية عند مسلم هنا قال شرب الخمر فجلده بجريدة وفي لفظ آخر بجريدتين نحو أربعين وهذه المشهورة التي وقعت من عمر رضي الله تعالى عنه أشار عليه عبد الرحمن بن عوف بما أشار هذه ليست في الصحيح. وقول عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين هذا يشكل على قول من قال بأن لفظة الحدود تطلق بمعنى أوسع مما يطلقه الفقهاء باعتبار أن الحد أصله في اللغة المنع الحد وهذه الحدود من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمياه وابن القيم من يقول إنها تشمل التعزيرات كما سيأتي في الكلام على الحديث الآخر أنها تشمل التعزيرات وأن ذلك لا يختص بما قدره الشارع فحسب وأن تخصيص الحدود بالعقوبات المقدرة من قبل الشارع أن هذا اصطلاح محدث هذا الكلام ينحل به إشكالات كما سيأتي في الحديث الذي بعده لكنه هو لا يخلو من إشكال أيضا يعني إذا كان هذا هو المراد فكيف قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بمحضر الصحابة وفيهم عمر أخف الحدود ثمانين فدل على أن المتعارف عندهم عند إطلاق الحدود وهم من خطبوا بالوحي أنها الحدود العقوبات المقدرة من قبل الشارع أخف الحدود ثمانين فهذا يدل على أن الحد إذا أطلق عندهم فإنهم يريدون به ما أراده الفقهاء وهذا من أقوى الأجوبة التي يمكن أن يجاب بها على أن الحدود تطلق بإطلاق أوسع مما يطلقه عليها الفقهاء وعلى كل حال الل... لعل هذا يكفي في الكلام على هذا الحديث الله وعن أبي بردة هاني بن نيار البلوي الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله نعم عن أبي بردة هاني بن نيار البلوي الأنصاري رضي الله عنه معروف أن البلوي ليس من الأوسلة من الخزرج نعم. ولكنه حليف للأنصار هانئ بن نيار رضي الله عنه وقيل غير ذلك هذا الحديث يتعلق بالتعزير مضى بعض الحدود كحد الزنا وحد الخمر وحد السرقة والآن الكلام على التعزيرات فإنها تذكر عادة مع الحدود قال باب الحدود والتعزيرات أو كتاب الحدود والتعزيرات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث لا يجلد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله الآن هذا الحديث يتعلق بالتعزير لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله الجمهور من أهل العلم على أن الحد يقصد به العقوبة المقدرة من قبل الشارع وبناء عليه بناء على قول عامة أهل العلم فإن هذا الحديث يقتضي بظاهره بظاهره أن ما عدا الحدود وهو باب التعزيرات على هذا التفريق لا ي... لا يتجاوز به عشرة أصوات مهما كان السبب مهما كان لو أن هذا الإنسان قال للبعيد يا كذا غير القذف قال لك كلمة سب أو نحو ذلك أي ممكن عشرة أصوات ولو أنه أخذ امرأة من الطريق وأركبها قهرا بسيارته وذهب بها إلى بيته وباشرها ولم يقارف معها ما يجب الحد فهنا ماذا يقال يعذر يعذب ماذا لا يزاد على عشرة أسوات قد يحبس قد لكن في الضرب لا يزاد على عشرة أسوات مسألة التعزيرات تعرفون أنها متنوعة والكلام على التعزير بالأمور المالية وبالإتلافات أيضا قد يتلف على صاحب المنكر شيء مما يمكن أن ينتفع به من المال الشيء التي لا ينتفع بها كآلات الطرب تتلف لكن الأشياء التي يمكن أن ينتفع بها براميل الخمر يمكن أن تتلف تعزيرا له مع أن يمكن الانتفاع بها في شيء آخر يراق من غير تلف، وجهاز المسجل جهاز الفيديو وجهاز التلفاز يمكن يتلف تعزيرا له مع أن يمكن الانتفاع بها بأمور مباحة على كل حال مسألة التعزير التعزيرات المتنوعة وهذا الحديث إنما هو فيما يتعلق بالضرب فظاهره أنه لا يزاد على عشرة أسوات وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله قال به طائفة من أهل العلم والذين قالوا يزاد والذين قالوا لا بأس من الزيادة هؤلاء أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة منهم من يقول أن هذا الحديث منسوخ منسوخ منسوخ بماذا؟ قالوا بالمنقول عن الصحابة كانوا يجردون أكثر ولم يتقيدوا بعشرة أصوات وهذا كثير جدا عنهم فعمر رضي الله عنه صبيغ بن عيسى لما كان يسأل عن المتشابه في القرآن ودخل عليه في القصة المعروفة والناس يتغدون عند عمر فقال والذاريات ذروة قال له عمر رضي الله عنه من أنت قال عبد الله صبيق فقال وأنا عبد الله عمر وكان قد خبأ له عراجين فجعل يضربه على رأسه حتى سقطت عمامته وأدمى رأسه ثم بعد ذلك تركه ثم بعد ذلك عاود إلى الضرب حتى قال الرجل إن كنت تريد قتلي فأنت وذاك وإن كنت تريد ما بي فوالله قد ذهب ثم ذلك أمر به فإلى البصرة ونهى الناس عن مكالمته فكان إذا جلس إلى قوم لا يعرفونه قال بعضهم هذا عزمة أمير المؤمنين عمر يعني لا يكلم فقاموا عنه القصة معروفة في هذا وهذا نوع من التأديب من الناس من لا ينفع معه الجدل والنقاش وإنما ينفع معه عراجين عمر رضي الله عنه لكن لست ذلك لكل أحد وإنما لمن له ولاية بعض الناس قد يطرح الشاذه غريبة ويملأ الفضاء بشذوذاته وتلبيسه على الناس طلبا للشهرة أو غير ذلك من ألوان الحماقات فأحيانا ما ينفع مع نقاش العلم هذا وليس بأهل لأن يناقش وإنما هي عراجين عمر رضي الله عنه يأخذه من له ولاية ويأتي له بعراجين مثل عراجين عمر وعلى رأسه لين يذهب هذا اللي في رأسه ويستريح الناس منه من كتاباته ومن شرح. يكتب في كل شيء ويشكك في كل شيء ويستهزع فالمقصود أن من أهل العلم قال هذا منسوخ وكذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى ألا يبلغ في التعذير أكثر من عشرين ونقل عن جماعة من الصحابة بل نقل عن بعضهم, إلى عن بعضهم إلى المئة ولكن القاعدة أن النسخ لا يثبت بالاحتمال لا يثبت بالاحتمال ولا شك أن هذا الحديث لا يخلو من إشكال ولهذا فإن أكثر أهل العلم لم يعمل بظاهره من الصحابة فمن بعدهم و بعضهم يقول هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن الناس في ذلك الوقت فيهم من الديانة ما يكفي معه مثل هذا النوع من ما يحتاجون إلى أكثر لكن الأصل في يعني التشريع وخطاب للأمة وتخصيص ذلك بزمان النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر نعم ولا دليل عليه وإن كان الناس فيهم من النزاهة أو ما يردعهم عن هذا الناس قد يتركون الشيء إما لديانتهم ونزاهتهم فلا يفعله إلا القليل ويكفي العقوبة اليسيرة وقد يتركونه ذلا وضعفا أو خوفا كما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي وقد زرت بلدا في أفريقيا فرأيت عجباً وألواناً من الذل الذي لا يقادر قدره الناس يمشون في وسط الليل في نصف الليل يرجعون من أعمالهم في أماكن مظلمة ومسافات يقطعون سبعة كيلومترات وأكثر حتى يذهبون إلى قراهم ومم بعد الفجر يأتون مشي على الأقدر وأحذيتهم فوق أكتافهم لألا تبلع وإذا ناموا خلعوا كل الثياب لأ تبلع والجندي يكفي أنه يحمل معه عصا بقدر ذراع فقط في المطار أو في أي مكان آخر عصا هذه العصا تمثل عندهم بالنسبة لهم مدفع وتذهب في أي ساعة من الليل أو نهار تمشي في المناطق المظلمة في بين القرى ونحو ذلك على أقدامك ما تجد من اعترض طريقك أو يكلمك فمثل هؤلاء لكن المقصود أن الشاهد إن وإن تفاوت الناس في إقدامهم وجراءتهم ونحو ذلك إلا أن الحديث عام نعم ومن أهل العلم كما أشرت كلام شيخ الإسلام وابن القيم من قال إن الحد لا يحمل على الحد الذي اصطلح عليه الفقهاء فهذا اصطلاح حادث الله عز وجل يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها يقولوا من يتعد حدود الله فتارة أطلقها على المأمورات على الواجبات تلك حدود الله فلا تعتدوها وتارة أطلق ذلك على المحرمات فلا تقربوها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن حدود الله محارمه عفوا ألا إن حما الله محارمه فحماه هو هو محارمه التي هي الحدود التي قال الله فيها فلا تقربها فهذه الحدود قالوا بأن المراد بها كل هذا في الإطلاق الوارد في الكتاب والسنة ولا يجوز حمل ألفاظ الكتاب والسنة على اصطلاح حادث وقالوا إن حملها على ما ذكره الفقهاء في المعنى الخاص إنه اصطلاح حادث والمقصود عند مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لا يزاد على لا يوجد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله قالوا المقصود في حق من حقوق الله وهل يوجد حق جلد في حق من حقوق الله وجلد في حق آخر قالوا نعم فإذا ضرب هذا الولد مثلا لأنه لا يصلي عمره عشر سنوات أو أكثر ضربوهم عليها لعشر فإنه يمكن أن يزاد على عشر عشرة أصوات لكن إذا ضربه أبوه لأنه ما حل الواجب أو ضربه المعلم لأنه ما حل الواجب أو ما قرأ الدرس أو ما غير ثوبه أو ما ذهب إلى المدرسة فإنه لا يزاد على عشرة أسوات لأن هذا ليس في حق من حقوق الله عز وجل المرأة الله عز وجل يقول واضربوهن إذا ضربها زوجها فهذا ليس في حق من حقوق الله إلا إذا كان ضربها على الصلاة أو نحو ذلك لكن إذا ضربها لأنها ما استجابت له ما كانت معه كما ينبغي فأراد أن يؤدبها فهذا الضرب لا يزاد فيه على عشرة أسوات هذا على كلام شيخ الإسلام وابن القيم وهو جواب له وجه جيد من النظر ولكن الذي يشكل عليه هو قول عبد الرحمن بن عوف الذي سبق أقل الحدود كانوا يعرفون معنى الحدود أقلها ثمانون فعلا وهكذا في قول عبد الرحمن بن عوف أن أقل الحدود يعني فالح actual هذا مشكل وإن كان في اللغة في لغة العرب أن الحد هو تأديب المذنب بما يمنعه ويمنع غيره من الذنب، فهذا بأصل اللغة دل على أن الحد هو تأديب المؤذن في أصل اللغة بما يمنعه، وهذا قلنا المنع، المنع بالتأديب حتى التعزير يقول له منع، لأنه بالتعزير يمنع من مقارفة ما لا يليق. نعم والله تعالى أعلم. طيب تفضل. الحسن الله يجزيك. كتاب الإيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن ساموره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الرحمن بن ساموره لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة عن مسألة أكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير نعم يقول كتاب الأيمان والنذور الأيمان جمع يمين وهي الحلف وقيل لها ذلك لأنهم كانوا إذا حلف الواحد منهم أخذ بيمين صاحبه توكيدا للقول بالفعل فقيل لها يمين ثم تنوسي ذلك فصارت تطلق على الحلف ولو لم يكن معه أخذ باليمين هذا أصل إطلاق اليمين لماذا قيل لها يمين لأنه كان يأخذ بيمين, بيمين صاحبه بعض أهل العلم يقول بأن اليمين هي توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى وهذا ليس كما ينبغي والله تعالى أعلم توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى لو أنه أراد أن يؤكد الكلام وقال يا الله جيتك وما وجدتك يا فلان وذكر هنا اسم الله عز وجل وحينما قاله قاله يريد أنه يقوي كلامه ونحن ذلك هل هذه تعتبر يمين؟ الجواب لا ليست بيمين وإنما يكون ذلك على صفة أو بصيغة مخصوصة ولهذا يقال توكيد الشيء بذكر معظم بصفة أو صيغة مخصوصة بذكر معظم توكيد الشيء بذكر معظم بصيغة أو صفة مخصوصة هذا أحسن ومن يرى أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله عز وجل أو صفاته فإنه يقيدها بذلك بدلا من معظم توكيد الشيء بذكر اسم من أسماء الله أو صفة مصفاته بصيغة مخصوصة مخصوصة هكذا لكن أصل اليمين والحلف لا شك أنه أوسع من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بأبائكم كما سيأتي فسماه حلفا وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والحلف واليمين واحد فأصل الحلف حتى يدخل فيه الحلف المحرم والحلف الواجب والحلف أو المشروع إن تقول والحلف المباح إن الحلف يختلف الحكم فيه فإذا أردنا أن نطلقه على المعنى الأوسع الذي يصدق على جميع نوع الحلف، فيمكن أن نقول توكيد الشيء توكيد الشيء بذكر معظم عند الحالف بسيطة. مخصوصة يؤكد الكلام بهذا طبعا هذا بأوسع إطلاقاته فيدخل فيه اليمين الغموس ويدخل فيه اليمين التي توجب الكفارة ويدخل فيه الحلف بالله ويدخل فيه الحلف بغير الله عز وجل ويدخل فيه ما أجري مجرى اليمين ما ألحق بها كما سيأتي إن شاء الله إذا ما نسيت. فالشاهد إن, أن أن أن هذه ال الأشياء الآن عندنا حلف عندنا يمين توجب الكفارة وعندنا يمين لا توجب الكفارة وعندنا حلف بالله وعندنا حلف بغير بغير الله. فهذا التعريف الواسع. نعم، يشمل هذا كله. فيدخل فيها اليمين الغموس، ولعل من أحسن ما تفسر به اليمين الغموس والله العالم. طبعاً هي قلها غموس لأنها تغمس صاحبها بالنار. فاليمين الغموس يمكن أن نقول بأنها هي اليمين الكاذبة، ولا يقيد ذلك بزمن الماضي. يعني على شيء في الزمن الماضي بل يمكن فيما أظنه أقرب أن يكون ذلك على شيء واقع يعني يقع الآن أو على شيء في المستقبل إذا كانت كاذبة وأقصد بالكذب الكذب المذموم للخطأ لأن الكذب يطلق طارة على التخالف على ما وقع فيه المخالفة بين القول والواقع ما في الخارج. هذا يقال له كذب تقول جاء زيد وأن تعتقد أنه جاء فعلا وهو لم يأتي فهذا في لغة العرب يقله له كذب لكنه ليس بمذموم هذا من قبيل الخطأ صدق الله وكذب بطن أخيك نعم. ويطلق الكذب ويراد به وقوع المخالفة بينما في نفس الحالف أولا القائل حتى في غير اليمين وبين ما في الخارج واضح فلو أنه قال زيد سافر وهو يعتقد إنه موجود زيد سافر وهو يعتقد إنه موجود وتبين أنه وهو يعتقد إنه موجود وتبين أنه مسافر الذي في نفسه مخالف للواقع هو يعتقد أنه موجود فإذا وقع التخالف بين ما في نفسه وما في الخارج فهذا هو الكذب المذموم الذي جاء فيه النصوص التي تبين فساده وأنه ثلث النفاق إذا حدث كذب إلى آخره لا الخطأ. واضح؟ فاليمين الغموس ترتبط بالكذب المذموم في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل على الأرجح والله تعالى أعلم في الماضي لو أنه حلف أنه اشترى هذه السلعة بكذا فما الحكم؟ هذه هذه ماذا يقال لها؟ يقال لها يمين غموس لو حلف أنه اشتراها بكذا وهو كاذب واضح؟ حلف أنه اشتراها بمئة ألف هذه السيارة وهو شاريها بسبعين ألف هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار هذا في الماضي طيب في الحاضر لو أنه قال حلف بأن هذه السيارة الآن تباع في السوق بهذه القيمة بمئة ألف أن قيمة هذه الأرض الآن حاليا تسام منه بمئة ألف وهو يكذب حلف أن زيدا عشان ما نربطها باقتطاع حق المسلم من أهل العلم يقول يكون مرتبطة بهذا والأقرب الله أعلى منها الكاذبة مطلقا لو أنه حلف أن زيدا الآن موجود في البلد أو عند فلان وهو يكذب فإنها تكون يمين غموس حتى لو تبين أنه عنده لكنه ما كان يعتقد هذا أراد أن يكذب وكذلك في المستقبل لو أنه حلف وهو كاذب بأن زيدا سيعطيه مئة ألف أو بأن زيداً سيزوره وهو يكذب فهذه يمين غمص إذا لا نقيدها بأنها التي ترتبط بالزمن الماضي وأن اليمين الأخرى التي توجب الكفارة أنها ما كانت في الزمن المستقبل ما نربط هذا بهذا. أما لغه اليمين فهو ما جرى على اللسان دون عقد القلب. قول الإنسان لا والله إيه والله ونحو ذلك. لا يؤاخذكم الله باللغوي في أيمانكم. وإنما الذي يؤاخذ به الإنسان هو من عقد عليه القلب. وسيأتي إيضاح هذا. إن شاء الله يقول يا عبد الرحمن ابن سمره لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة أقلت إليها وقوله لا تسأل الإمارة يدخل فيه سؤال جميع أنواع الولايات بنفي الفارق والنبي صلى الله عليه وسلم يقولنا لا نولي هذا الأمر من سأله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ويستثنى من هذا بعض الحالات فيما إذا كان الإنسان أهلاً ولم يعرف لم يعرف الناس ما عرفه وهو يستطيع أن يقوم بهذا العمل فمن أهل العلم يقول يجب عليه أن يبرز نفسه حتى يعرف ويتولى هذا الأمر لألا يضيع إذا ما كان يوجد من يحصل به الكفاية إذا لم يوجد من يحصل إذا لم يوجد من يحصل به الكفاية أما إذا وجد فالحمد لله ويحتجون على هذا بقول يوسف عليه الصلاة والسلام جعلني على خزائن الأرض وهذا مبني على مسألة وهي هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا فالشاهد أن أن الإنسان إذا كان لا يوجد من يقوم بهذا العمل ويحسن هذا سوىه ومعرفه الناس ما عرف عنده مثل هذا هذه الخبرة أو هذه المعرفة أو هذه الأهلية فإنه لا بأس أن يقول أنا أحسن هذا الشيء أما إذا وجد من يكفيه فإنه لا يطلب ذلك وقارن هذا مع ما تشاهد من التهافت والطلب أي كان هذا يطلب أن يكون مديرا في مدرسة أو هذا يطلب أن يكون مرشحا في الانتخاب وهذا يطلب ويقيم الدنيا ولا يقعدها ويعاجي الناس لماذا ما رشحوه ولماذا ما نعم ويبذل الأموال الطائلة من أجل هذا وأمور محزنة فالشاهد لا تسأل إمارة ولن أطيل في الحديث عن هذه القضية وقبل أسبوعين تقريبا كان هناك درس في جدة حول هذا الموضوع شرح حديث ما ذئباني جائعا وهذا لا يصلح لكل أحد وإنما يصلح لمن يحتاج إليه كان الكلام بالدرجة الأولى عن طلب الرئاسة ولا طلب المال طلب الرئاسة والشهرة والمعرفة والحظوة في قلوب الخلق هذا يصلح لبعض الناس ممن يحتاج إليه لا يصلح لكل الناس لأن من الناس من إذا سمع هذا انقبض وترك كثيرا من المصالح العامة والأعمال والدعوة وكذا يخشى على نفسه الرياء وليس هذا مقصودا فالشاهد يقول فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة طعنت عليها وهذا إلا شك أن من ابتلي بالشيء فإن من غير استشراف نفس وهو أهل له فإن الله يسدده ويعينه وإن كان غير مؤهل فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يقبل مثل القضاء مثلا ربما مع قلة الوظائف وقلة الورع عند الكثيرين ربما يشتط بعض الشباب الذين يتخرجون كليات شرعية في أن يعين قاضيا ولربما يرى يظن لجهله ولقلة ورعه أنه إن عين في القضاء أن هذه ما شاء الله أنه حصل له مكسب وكسب ما شاء الله حصل له خير عظيم ولربما فرح وفرح أهله واغتبطوا بهذا وما علم أنه ذبح بغير سكين نعم ولربما يوجد من يطلب هذا إما بطريق مباشر أو غير مباشر وقد يتصنع لهذا من أجل أن يقبل في القضاء نعم وأمور نصل الله العافية للجميع. يقول وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير كفر من الكفر وهو الستر وهذا التكفير في الأصل الآن هذا الذي يحلف يذك يذكر اسما معظما اسم الله أو صفة من صفاته وعزة الله فنحو هذا يذكر ذلك من أجل تقوية الكلام ومقتضاه من حمل نفسه على الفعل أو الترك فإذا أخل بذلك فترك ما قال إنه سيفعله أو فعل ما قال إنه سيتركه فإنه بهذا الاعتبار يكون لم يفي، وهذا هو الحنس، والحنث هو الإثم. الحنس والإثم صرنا على الحنس العظيم، الذنب والإثم، ولهذا قال فكثر عن يمينك، فهذا الإثم يحتاج إلى تغطية، وإلى ستر، وإلى محو. فقيل لها كفارة ولهذا يحتج... ولهذا يستدل العلماء مثلا على أن الظهار محرم لا يجوز إنسان أن يظاهر حتى لو قال سأكفر يحتجون على ذلك بنحو خمسة أمور دلت عليها الآية ومنها أن الله عز وجل شرع فيه الكفارة سماه وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا إلى أن قال إلى أن ذكر الكفارة فالكفارة إنما تكون لمحو ذنب فدل على أن الظهار ذنب فهذا الإنسان الذي يحمث يحتاج إلى يعني لم يضر بهذا القسم أو هذا اليمين يحتاج إلى شيء يكفره فشرعت فيه الكفارة أما اليمين الغموس فالأقرب الله تعالى أعلم أنه لا تكون فيها الكفارة لأنها أعظم من ذلك وإنما تحتاج إلى توبة عظيمة وحسنات ماحية يكثر من الصلاة والصدقة وألوان البر من أجل أن يكفر هذا الذنب و سواء كان كما يقول بعض العامه وضع يده على المصحف أو لم يضع يده على المصحف ووضع اليد على المصحف في الحلف ليس له أصل في الشرع ولعلهم ما أخذ عن أهل الكتاب تلقي عنهم ولا تزال هذه تقاليد أخذت عن أقوام من, من أهل الكتاب وإذا جاء الذين يتخرجون في بعض التخصصات لربما يضع يده على المصحف ويحلف أنه يكون كذا وكذا وكذا والذي يذكره بعض أهل العلم أن أول من عرف بذلك هو قاضي كان في اليمن إن لم أنسى فهو في حدود القرن الخامس الهجري أربعمائة وكسر أول من عرف أنه طلب بوضع اليد على المصحف وإلا لم يكن معروفا ذلك في القرون المفضلة اطلاقا وعلى كل حال يقول كتاب الأيماء والنذر أما النذر فسيأتي كما يقال أصله التزام خير أو شر والشر عن التزام المكلف شيئا لم يكن عليه إما منجزا أو معلقا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير لاحظ الآن في هذا الحديث قدم ماذا الكفرة ثم الفعل الفعل هو الذي يحنث به الإنسان ولا لا أليس كذلك بالفعل فهنا قدم الكفرة كفر عن يمينك وقت الذي هو خير فهذا استدل به الجمهور عامة أهل العلم على أن الإنسان إذا حلف على يمين وأراد أن يرجع عن ذلك وأن يفعل هذا الشيء الذي حلف أنه لا يفعله أو أن يترك هذا الشيء الذي حلف أن يفعله فإنه يمكن قبل فعل ذلك أن يكفر عن يمينه أيا كانت الكفارة بمعنى الكفارة ورد فيها التخير كما هو معلوم بين الثلاثة فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وهذا التخير يمكن أن يقال إنه إن مبناه على التشهي يعني بحسب ما هو الأرفق ولهذا أخر العتق مع أنه هو الأنفع والأجدى أخره لأنه أصعب على المكلف والإطعام أسهل من الكسوة إذا قلنا أن الكسوة هو ما جرى به العرف والعادة كل مكان بحسبه فإذا قلنا في عرفنا يلبس هذه هذا الشماغ وثوب ويمكن نقول بعد يحتاج معه ملابس أخرى في الداخل فهذا أغلى من الطعام طعام عشرة مساكين ربما قيمة هذا الشماغ يمكن قيمة طعام عشرة مساكين فالشاهد أن الجمهور احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم هذا فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير قالوا يجوز له أن يقدم سواء كانت هذه الأمور الثلاثة أو انتقل منها عند العجز إلى الصيام فله أن يصوم خلافا للشافعي رحمه الله الذي فرق بين العبادات البدنية والعبادات المالية فهو يرى أن ما كان من قبيل العبادات البدنية أنه لا يقدم لأن العبادات البدنية مؤقتة من قبل الشارع كالصلاة وصيام رمضان ونحو ذلك فإذن هي لا تجب إلا بالكفارة إلا, إلا إذا حصل إذا لم يبرق يمينه حصل منه ما يحنث به قال هنا الوجوب كما أنه يجب صيام شهر رمضان برؤية الهلال وصلاة الظهر بالزوال فكذلك أما البدنية فيمكن أن تقدم هذا كذا قال الإمام الشافعي رحمه الله والجمهور على خلاف ذلك وأنه لا فرق وأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فكفر عن يمينك هذا مطلق سواء كان ذلك بصيام أو عتق أو غير هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني ولم يفصل ولم يرد عن الشرع عن الشارع ما يقيده أو يخصصه ولهذا فالأقرب الله أعلم أنه له أن يكفر بأي نوع من الكفارة التي شرعها الله تبارك وتعالى قبل أن يفعل ما يحنث به جيد وله أن يؤخر ذلك يقول والله مثلا لا أكل من هذا الطعام فيمكن أن يأكل ثم بعد ذلك يكفر وهذا أحيانًا يكون أرفق بالمكلف يعني هناك أمور أحيانًا وقتيه الآن فلان عنده مناسبة ما يستطيع هذا يكفر الآن يذهب عن يبحث عن عشرة فقراء حتى يطعمهم أو يكسوهم ستفوت هذه المناسبة الآن تسلم على فلان قال لا والله لا أسلم عليه جيد أو والله لا أحضر هذه المناسبة أو والله لا أدخل بيته ففي هذه الحال ماذا يصنع؟ يمكنه أن يدخل ثم يكفر بعد ذلك وفعله الكفارة بعد الفعل لا شك أنه جائز بالاتفاق إلى أشكال فأنت مخير بين الأمرين لك هذا ولك هذا لكن هل هذا يفهم صراحة من هذا الحديث يعني بحيث أن الحديث ما يحتمل شيء آخر الجواب لا لماذا؟ لأن الواو لا تقتضي الترتيب قال فكثر عن يمينك وقت الذي هو وقت الذي هو خير فعلى كل حال كثير من الصحابة رضي الله عنهم قالوا له أن يكثر قبل الحنس. جيد ووقالوا قال أهل العلم بأن الكفارة قبل الحنث هي تحيلة والله يقول قد فرض الله لكم تحيلة إيمانكم وبعده تكون كفارة فاليمين مثل العقدة التي عقدها ولهذا قال بما عقدتم الإيمان فتنحل هذه العقدة العقدة التي عقدها بالكفارة فهي تحله لليمين فإذا فعل ولم يكفر فإنها تجب عليه الكفارة بعد ذلك وعلى كل حال الكفارة إذاً تكون إن كانت قبل الحلف واحد قال أنا بكفر الآن وبعدين بحلف فهذه بالاتفاق لا لا يتعصح ولا تجزأ وإن كانت بعد الحلف وقبل الحنث فإنها تكون تجزأ على قول الجمهور وإن كانت بعده فبالاتفاق هذه أحوال ثلاث طيب والإمام البخاري رحمه الله في الصحيح يقول باب الكفارة قبل الحنث وبعده، والله عز وجل يقول لا تجعل ولا ت يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ما معنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم على القول الراجح المشهور؟ لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الحلف بالله عز وجل مانعا يمنعكم من البر والإحسان. فقد يحلف الإنسان كما حلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه ألا يصل مصطحا في قصة معروفة في الإفك وهو من قرابته ومن فقراء المهاجرين من أهل بدر. فالله عز وجل قال ولا يأتلي يعني لا يحلف قولوا الفضل منكم والسعى فضل هنا يحمل على الفضل الديني أهل المراتب العالية والسعى يعني في الدنيا غنى أي يؤتوا قول القربة إلى آخر ما ذكر الله عز وجل فالشاهد أن هنا أبو بكر رضي الله عنه كفر عن يمينه ووصله بعدما حلف ألا يصله كان هو الذي يجري عليه النفقة فلا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا تجعل اليمين مانعا من البر والإحسان كفر عن يمينك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الـ هذا الآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت الذي هو خير طيب وقت الذي هو خير الآن ردنا بطريقة السبر والتقسيم أن ننظر إلى الأحوال في هذا الذي سيقدم عليه الإنسان فإنه لا يخلو من أحوال ثلاث إما أن يكون هذا الشيء الذي أراد أن يفعله بعدما حلف أن لا يفعل مثلا أو العكس أن فعله أفضل وقد حلف أن لا يفعل مثل لو أنه حلف أن لا يزور فلانا من قرابته حلف أن لا يبر أمه حلف ألا يحسن إلى جاره فمثل هذا الآن ما هو الخير ما هو الأفضل ها الصلة إحسان فهذا خير بلا شك والحالة الثانية هي أن يكون ذلك الفعل دون يعني لو أنه قارف وفعل فإن تركه أكمل فهنا لا يرد عليه أنه يكفر ويأتي الذي هو خير بل يحفظ اليمين لو قال مثلا حلف ألا يذهب إلى مشاهدة المباراة فنقول تبر بيمينك نفسه قال وأتي الذي هو خير وهذا ليس بخير واضح. وخير هنا المقصود بها أفعل تفضيل أخير أما إذا كان معصية فلا يجوز له يجب الوفاء باليمين ولكن المقصود هنا بخير يعني أخير أخير فهي المقصود بها معنى أفعل التفضيل كما قال ابن مالك وغالبا أغناه مخير وشر عن قولهم أخير منه وأشر في أفعل تفضيل ما هو المقصود بها المعصية انتبهوا وإلا لا يجوز له أن يبر لو قال حلف لا يذهب الخمارة ونقول كفر عن يمينك ويقول له أصحاب السوء اللي معه كفر عن يمينك نقول نحن نتحمل الكفارة ومتورع أن خرق اليمين يشرب الخمر فالشاهد أن مثل هذا ينظر فيه هل هذا خير أو لا هل هو أفضل يعني أما المعصية فلا يجوز له أن يقدم عليها لا بيمين ولا بغير يمين وأحيانا يكون ذلك مستوي ما في فرق عنده سيارتان فحلف أن يركب هذه السيارة فماذا نقول له؟ احفظ يمينك. واضح؟ ماشي. طيب. عنده نوعان من النخيل يريد أن يزرع نخلة. فحلف ألا يزرع هذا النوع وإنما يزرع هذا النوع. وبعدين هو. وهو مستويه. قل احفظ يمينك. واضح؟ لا أشتري من من هذا المحل وإن وإنما أشتري من هذا المحل. احفظ يمينك ما في فرق واضح طيب لأن الله يقول واحفظوا أيمانكم وهذه الخيرية على كل حال ترى تكون واجبة وترى تكون مستحبة الآن لو أن أحد من الناس نعم حلف أن يضر بأبيه واضح حلف هذا واجب حلف أو لم يحلف لو حلف أن لا يبر أبي بأبي فهنا نقول يجب عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل هذا الذي حلف أن يفعله وحيانا يكون هذا من قبيل المستحب حلف أن يتصدق على هذا الفقير نقول كفر عن يمينك وتصدق وهكذا أنا أمتظر حسن الله إليك النبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني والله ان شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها نعم الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله ان شاء الله لا أحلف على يمين فأرى أن غيرها خيرا منها إلى آخره هذا التعليق بالمشيئة إذا حلف الإنسان ثم قال إن شاء الله أو ظاهر أو نذر وعلق ذلك بالمشيئة قال والله إن شاء الله ما أفعل هذا الفعل فإنه بهذه الحال لا يجب عليه الكفارة إذا فعله فرى لا تجب ليه لأنه معلق بالمشيئة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إن شاء الله لا أحلف على يمين هناك يوجه عبد الرحمن ابن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فهذا خطاب لمن للأمة وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك ويحققه عمليا فهو عليه الصلاة والسلام يخبر عن نفسه بأنه لا يحل يقول لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها وتحللتها الآن لاحظ هذا الحديث إلا أتيت الذي نعم هو خير وتحللتها قد يفهم من ظاهره بأن الكفارة تكون بعد الفعل عكس الحديث السابق لكن هل هذا قاطع؟ الجواب لا لماذا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم تحللتها هل المقصود به التكفير عنها؟ تحللتها أو المقصود به أن يفعل ما يح يحنث به هذا احتمال تحللتها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ثم أيضا يقال فيه كما سبق بأن الواو لا تقضل الترتيب وسبق كلام بعض أهل العلم بأن الكفارة قبل اليمين قبل أن يحنث تكون من باب التحلل فإنها بعده كفرة، لكن هذا أيضا ليس بقاطع، لأن قوله صارلا تحللتها إذا كان المقصود به قلنا الواو لت هنا أن على هذا الترتيب وأن المقصود الكفرة فإن هذا سماه تحللا بعد الفعل وهي كفرة. وعلى كل حال جاء في رواية في الصحيح بالشك إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني لو أجدت هكذا في البخاري فإذا كان ذلك كذلك فماذا نقول يقال إنه إن المكلف مخير له أن يخرج الكفارة كما سبق قبل أن يحنث وله أن يؤجل ذلك فيفعل ما حلف على أنه لا يفعل ثم بعد ذلك يخرج الكفارة هذا الحديث لا أحلف على يمين حديث أبي موسى رضي الله عنه له سبب كما في الصحيح أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم إبلا من إبل الصدقة وكان غاضبا عليه الصلاة والسلام فحلف قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه يقول فانطلقنا رجعوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فقيل أين هؤلاء الأشعريون أين الأشعريون فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم عليه الصلاة والسلام بخمس غر غر الذرى خمس من الإبل وقال أبو موسى رضي الله عنه لأصحابه نعم بأنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يحملهم يقول ثم أرسل إلينا هذا يعني لعله نسي يمينه وتذاكروا بينهم وقال والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه نعلم أنه حلف يمين كنا نسي فإذا سكتنا على هذا وقد حلف نعم فلا نفلح أبدا أرجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا إليه أخبروه قالوا إنك حلفت فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله لا أخلفه قال لهم قال لهم ما حملتكم أنا وإنما الله هو الذي حملكم ثم قال لهم والله لا والله إن شاء الله لا أخلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها بمعنى الكفارة على أحد المعنيين كما سبق وهي كما ذكرها الله تبارك وتعالى في آية المائدة الآن هذه الكفارة هل كل من حلف على شيء أن يفعل أو أن لا يفعل نعم أو كل من صدر منه يمين نقول تجب عليك الكفارة نعم نعم اليمين لها شروط التي تجب فيها الكفارة لا بد أن تكون كما قال الشيخ من منعقدة بمعنى أن تكون يمين مقصودة لدى الحالف فليست من قبيل الله لابد أن تكون مقصودة وعلى أمر مستقبل هذه اليمين اللي توجب الكفارة كما ذكرت لكم في الكلام الأول على الإطلاق الواسع للحلف واليمين وما يوجب الكفارة منه أن ذلك لا يكون إلا على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل فيما عقد على أمر مستقبل وقيده بعض الفقهاء بأنه ممكن لابد أن يكون ممكنا طيب فلو أنه حلف حلف أم مثلا أن يصيد هذا الطائر الميت حلف أن يصيد طائرا فمات هذا الطائر أو رماه إنسان وقتله جيد أو أن يقتل هذا الصيد فرماه آخر وقتله فهنا هل نقول ترميه وهو ميت لا يمكن حلف أن يقتل هذا هنا لا مجال لتنفيذها أمر غير ممكن مات كيف يحلف عليه لو أنه حلف أن يمشي على الماء برجليه أو أن يطير في الهواء أو يجلس يوما لا يتنفس يمكن هذا فمن أهل العلم أن يقول لابد في هذا المحلوف عليه أن يكون ممكنا وإلا فإن هذه المحالات محال العقلي والمحال العادي فإن فإنه لا يحنس إذا حلف على شيء من هذا فإذا لابد تكون مقصودة فأخرجا له ولابد تكون على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل فتخرج اليمين اليمين الغموس وعلى كل حال وشرط آخر أن يكون مختارا فلو أكره على الحلف هدد ثم فعل فإنه بالإكراح لا يجب عليه الكفارة إذا حلف مكرها أو نذر مكرها أو طلق مكرها أو ظاهر مكرها فإن هذا الإكراه لا يترتب عليه شيء والأمر الثالث وهو الحنث متى تجب عليه الكفارة؟ نقول لا بد أن يحصل هذا فإن أخرجها قبل الفعل فإن ذلك يكون من قبيل التقديم قبل الوجوب لم تجب عليه وإنما تجب عليه فعلا تتعلق بذمته إذا فعل وهذا سهل وواضح لا أشكال فيه لكن الأشكال الكبير في مسألة الظهار في قوله تبارك وتعالى ثم يعودون لما قالوا فذاك تجد فيه الأقوال كثيرة جدا لأهل العلم في معنى العود وأشهر الأقوال فيه أشهر الأقوال منهم من قال هو العزم على الوطأ ومنهم من قال هو الوطأ وكل قول من هذين القولين مع قوته يرد عليه إشكالات لا مخرج منها إذا قيل هو العزم على الوطأ فلو عزم ثم مات فهل يقال تخرج الكفارة من تركته في ذمة كفارة ها؟ ما هو وطن؟ ما حصل منه الوطأ فلا تجب عليه. ومن قال بأنه الوطء فيقال كيف يطء؟ كيف يطء؟ وهو لم يكفر. لا يحل له هذا. ولهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي حملا جمع بين ذلك بقول بكلام حسن جيد. قال العود هناك العود له مبدأ ومنتهى فمبدأه العزم ومنتهاه الوطء. كل هذا يقال له عود. فإذا عزم لا يجوز له أن يطأ إلا إذا كفر ثم يعودون لما قالوا لا أسألت كفرة اليمين هنا سهل يمكن أن يقدم ذلك ويمكن أن يؤخره نعم ولابد أن يكون هذا الإنسان حينما يفعل هذا الشيء الذي قال إنه لا لا يفعله حلف أن لا يفعل هذا الشيء لابد أن يكون ذاكراً عالما مختارا أيضا لو حلف أن يشرب هذا الكعس فجاء إنسان وبالقوة وصب في فمه يحنث ولا ما يحنث لا طيب لو أنه نسي حلف أن يشرب أو أن يكلم زيدا أو أن يدخل بيت فلان فنسي فجاء فعند فعندئذ حلف أن يصوم اليوم الفلاني فنسي فلا يؤاخذ الإنسان بالنسيان ولا يقال عليك الكفارة لكن لا يجوز له الاستدامة فيما لا يصح الاستدامة فيه لو لأنه حلف أن لا يلبس هذا الثوب فلبسه ناسيا ثم تذكر ماذا يفعل يقول انزعه فإن أبقاه عليه وجبت عليه الكفارة أن يكون ذاكرا وأن يكون عالما لو أنه ما علم ظن أن هذا الثوب هو ثوب الثوب الآخر أو قال والله ما آخذ من فلان مال فيسكن معه في غرفة أو في شقها أو في فوجد مال لصاحبه الآخر ظن أنه له تبينه لذلك أو ما آكل من الطعام الذي أحضره فلان الذي يحضره فلان أو نحو هذا فأكل منه مخطئا ما علم أنه هو الذي أحضره فهنا لا يقال عليك الكفارة واضح؟ الخطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والله قال قد فعلت ونبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان إينام وإينام على كل حال في مسائل كثيرة تتعلق باليمين وفي الكفارة لكن بعض الأشياء التي ذكرتها لعلها تكفي ومن المسائل التي تذكر في هذا ما يجري عند كثير من الناس من الحلف للإكرام والله أن تجلس في هذا المكان والله أن تقوم من هذا المكان إلى هذا باب الإكرام والله أن تأكل من هذا الطعام والله تتعشى عندنا اليوم والله أن تدخل قبلي نعم يحلف على هذه الأشياء من باب الإكرام فالجمهور يرون أنه إن لم يتحقق ذلك أن عليها الكفارة للعمومات الوالدة في هذا نعم وأنه قد حصل منه الحين. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله يرى أن ذلك ما يقصد به الإكرام أنه لا يجب الكفارة لا يجب الكفارة لأن المقصود هو الإكرام وقد حصل وإن لم يحصل ما حلف عليه لكن هو أراد أن يكرمه فحصل المقصود قال له والله تتعشى عندنا اليوم قال ما أستطيع أنا عندي موعد في المكان الفلاني ما أستطيع أنا مرتبط مع فلان جيد ففي مثل هذه الحال شيخ الإسلام يقول إنه لا يجب عليه الكفارة وهذا يريح الناس كثير من كثير من الإشكالات نعم ومثل هذا لو أنه حلف عليه بهذا بالطلاق إذا أجري مجرى اليمين بحسب قصده نعم قصد الإلزام فقط لا يقصد إذا قيل إنها بحسب النية و ويستدل على هذا بما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما نزل به الضيفان فقال لهم كلوا فقالوا لا نأكل حتى تأكل فحلف الا يأكل فقالوا لامرأته كلي أنت فحلفت الا أن تأكل فحلفوا الا يأكلوا فأبو بكر رضي الله عنه قال هذا من الشيطان والحديث في الصحيح هذا من الشيطان ثم أكل رضي الله تعالى عنه وأكلوا فلما غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت خيرهم وأبرهم أو أنت أبرهم وخيرهم قالوا لم لم يأمره صلى الله عليه وسلم بالكفارة أحضت والجمهور يقولون هذا حلف وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمره بالكفارة لأنها معلومة والله عز وجل قد ذكر هذا في القرآن ذلك الكفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم فعلى كل حال هذه صورة المسألة ومن المسائل التي تذكر في هذا أيضاً ويحتاج إليه جدا هو مسألة نية في اليمين هذا لابد منه يعني الآن هذا الإنسان الذي حلف الناس كثير من الأحيان يحلف ثم لا يدري ما الذي صدر منه أحيان ينسى أو لا يميز فماذا نصنع نقول الآن أول ما ينظر إليه نية الحالف ماذا نوى بشرط أن يكون ما قاله مما يحتمله ما قصد مما يحتمل بشرط أن يكون ما قصده مما يحتمله اللفظ الذي قاله واضح؟ فيرجع إلى نية الحالف أول ما يرجع فلو قال هذا الإنسان والله والله ما آكل والله ما آكل شيئا نقول له ما تأكل شيء طول عمرك لين تموت واضح نقول ماذا تقصد قال أنا قصدت والله ما أكل شيئا يوم وضعوا لي طعام وطلبوا مني أني أكل وأنا لا أريده ولا أرغب فيه فحلفتني ما أكل ما هو أني ما أكل مطلقا أنا لا أحب دخال الطعام على الطعام وهؤلاء أرادوا إلزامي فأنا حلفتني ما أكل نقول إذن إذا أكلت من هذا الطعام تحنث فإذا أكلت من غيره أو أتيتهم الأسبوع القادم وأكلت أو نحو هذا ما في إشكال لكن هذا الطعام اللي أمامك إذا حلفت ما تأكل منه واضح نرجع إلى نيته طيب لو سألناه قلنا له أنت ماذا تقصد قال هاه والله ما أدري نقوله والله ما أكله بس ما أدري ماذا أقصد أنت بيتجوع نفسك يعني طول عمرك ما تأكل تجلس شهر شهرين ضب نعم فالرجل لم يدري ماذا يقول فهنا يرجع إلى ما هيج اليمين لماذا صدرت يقول له إيش اللي حصل أصلا لماذا قلتها إيش المناسبة اللي قلتها فيها قال أنا قلتها وضعوا لي طعام وكنت يعني حديث عهد بالطعام قبله فما أشتهي فأجزموني فحلفتني ما أكل نقول إذن أنت تقصد ذلك إذن هذا يصدق على ذلك الطعام الذي حلفت عليه ولا يصدق على أي طعام آخر واضح فعند إذن نقول لك أن تأكل في أي مكان آخر أو أن تأكل عند هؤلاء نعم فإن ما عرف الحادثة قال أنا نسيتها جيد أو ذكر حادثة ما يتضح منها شيء فنرجع إلى الشيء الذي عينه. ما الذي عينه؟ ماذا قال؟ طيب. قال والله لا أكل اللحم. اللحم. هنا لابد نرجع إلى. فعندنا إطلاق عرفي وعندنا إطلاق شرعي وعندنا إطلاق لغوي. طبعا الفاظ الشارع محمول على المعنى الشرعي. الفاظ الناس محمول على عرفهم. تحمل الفاظ الشارع على الشرعي لأنه عرف الشارع. فإن لم يوجد معنى شرعي رجعنا إلى المعنى اللغوي. فننظر نقول له أنتم في بيئتكم في ناحيتكم تطلقون اللحم ماذا تقصدون فيه يدخل فيه الأبيض الشحم قل لا قال نحن نقول لحم للأحمر فقط نقول إذن إذا كلت شحم ما عليك شيء وإذا كلت الكبد والطحال والمخ ما عليك شيء فأنت قلت والله ما أكل لحم فكل الأشياء الثانية لو قال لا أنا ما, ما, ما قصدت هذا أنا قلت والله ما آكل لحم لأني آ... لأني إنسان نباتي. أنا ما آكل الأشياء اللي فيها دهون وزيوت وحيوانية وأشياء من هذا القبيل. أنا قصدت والله ما آكل لحم كل هذه الأشياء الكبد من باب أولى. فماذا نقول له؟ نقول إذا كلت من أي جزء منها فإنك تحنث. واضح؟ فلا بد معرفة أعراف الناس. إذا قال والله ما أكل لحم وأكل سمك هل يحنث؟ يقول لحم سمك أما في اللغة فلا يقال له نعم. في اللغة يقال له لحم الله عز وجل يقول تأكلون تأكلون لحما طريا لكن في العرف لا يقول له هذا فإذا قال والله لا أكل لحم وأكل سمك فإنه لا يحنث نعم. فالشاهد نحن نرجع إلى ما عينه فإن لم يعين شيئا محددا فإننا ننظر إلى اللفظ عموما ما الذي يصدق عليه في اللغة واضح فلو فل... قال أنا ما أشرب هذا الماء هذا عينه نقول خلاص لا تشربه طيب لو أنه تحول إلى ثلج ثلج أقيل تفضل كله بملعقة أكل هذا مو بشرب هل يحنث ولا ما يحنث نرجع للقضية من أول نقول ماذا كنت تقصد إن كنت تقصد أن هذا لا يصل إلى جوفك بأي طريق كان فإنه سواء أكلته مكعبات ثلج أو غير هذا وإذا كنت تقصد أنك لا تشربه شربا لأنه غير بارد مثلا أو نحو ذلك وصار ثلج الآن فأكلته طيب لو أنه خلط بغيره وتحول إلى شيء آخر قال والله ما أشرب اللبن وجاء له بجبن حول إلى جبن فهل له نقول له ماذا قصدت هل قصدت إن هذا هذه المادة لا تصل إلى جوفك فحتى لو أكلته جبنا أو أقطا فإنك تحنث وإذا قال لا أنا ما قصدت هذا أنا لا أحب اللبن لكن أحب الأقط جيد أو ما يستخرج منه من السمن أو الزبد أو نحو هذا فأكله فلا إشكال لو قال والله ما آكل هذه الثمرة فجاء له بها عصير له أن يشرب إلا ما يشرب أقول ماذا قصت إن قصت أنها لا يصل إلى جوفك منها شيء لأنك لا تريد من فلان شيئا مثلا حتى لو جئ بها عصير فنفس القضية وإذا كنت تقصد لا لا تحبها ثمرة لكنك تحبها شربا عصيرا نحو هذا فهذا لا إشكال فيه واضح وأما ما تحلل تماما وذهب وتغير قال والله لا أشرب هذا الماء فعمل صخ وعمل لشاهي وجئ له بكاس شاهي يحنث إلا ما يحنث ما يحنث واضح أو قال والله ما أكل هذا السمن فطبخ له هذا السمن بطعم وتحلل فيه فأكل الطعام عند إذن لا يحنس وهكذا فمثل هذه الأشياء يحتاج أن يرجع فيها نرجع فيها أولا إلى قصد الحالف لو قال والله ما أطب في بيت فلان ما أطب نقول ماذا تقصد تقصد تقفز كما هو استعمال بعض الناس في عرفهم اليوم ولا تقصد الدخول قال أقصد الدخول فلو أنه أدخل محمولا يحنث قال والله ما أطب بقدمي بيت فلان ذكر القدم تأكيدا فقط ولا طائر يطير بجناحه قال بفيه وكتب بيده لكن لو دخل البيت محمولا وقصده لا يدخل فإنه يحنث وإذا قالوا الله أنا ما أدري ما قصدت جيد فنقول لماذا قلت هذا الكلام قال أنا قفزت في بيتهم فتوعدوني فقلت لهم والله ما أطب مرة ثانية في بيتكم فنقول إذا قصدت تصور البيت والقفز فيه فإذا دخلته مع الباب فلا إشكال واضح وهكذا إلا إذا كان لفظ ما يحتمل لو أن الإنسان حلف أن يطعى امرأته حلفا يطأ هنا كلمة قلنا ماذا تقصد إذا قصد الجماع فإنه إن تركه فإنه يحنث طيب لو قال لا أنا ما أدري لا لو قال أنا ما قصدت الجماع أنا قصدت أطأ عندنا في عرفنا نقول يطأ فلان وكذا بمعنى أنه يضربه ضربا شديدا يعبرون بهذا في بعض البيئات ولا لا فقصد به هذا المعنى فهو بما نوى لو قالنا ما أدري ما أعرف فنقول نحمله على المعنى المتبادر في العرف ننظر ما هيجهه عفوا قبل ما الذي هيجهه؟ هي أغضبته فحلف أن طعها، فنقول تقصد ضربها أنت لو قالنا ما أدري ماذا قصدت فننظر إلى هذه اللفظة ودلالتها تدل على ماذا ما هو المعنى المتبادر منها ما هو المعنى العرفي عندهم والله تعالى أعلم أطلّى عليكم جدا اليوم لكن خمسة أحاديث لا بد من الوفاء بها اختصر في الحديث الأخير بخمس دقائق إن شاء الله أو ست تفضل لها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم قل لمسلم فمن كان حالفا فليحذب بالله أو ليصمت وفي رواية قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني حاكيا عن غير أنه حلف بها نعم يعني الحديث السابقة هي في اليمين نعم وما يجب الكفارة وما يتصل بذلك هنا في قضية أخرى وهي تتعلق بالحلف بغير الله عز وجل إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم والأصل أن النهي للتحريم قال ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وهذا يدل على وجوب الحلف بالله عز وجل وكذا أيضا أن يحلف بأسمائه وصفاته وعلى الحديث قالوا في رواية قال عمر فوالله الحديث الذي في مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في رهط وعمر يحلف بأبيه فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم إلى آخره و عن ابن عمر وكذلك هو في الصحيح في البخاري فمن كان حالفا فليحلف بالله نعم فهذا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه طيب وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني لا يكون ذلك مما ينشئه هو يحلف به ولا آثرا مما يخبر به عن غيره يحدث به عن غيره مع أن هذا جائز لا إشكال فيه لك لشدة تحرزه رضي الله تعالى عنه وارضه طيب هذا خلاصته أنه نهي عن الحلف بغير الله عز وجل الأحاديث التي ورد فيها ما قد يشكل على ذلك مثل أفلح وأبيه إن صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم فهذا الحديث من أهل العلم كابن عبد البر من يقول إن هذه اللفظة أصلا غير محفوظة جيد وأنها شاذة أفلح وأبيه ويقولون الرواية أفلح والله إن صدق هذه الرواية يقولون المحفوظة أفلح والله إن صدق وليس سيما أنها معارضة لي لا تحرفوا بأبائكم ومن أهل العلم يقولون هذه مصححة أصلا صحفها الراوي هي مكتوبة بدون نقاط وأبيه الكتابة كانت أصلا بدون نقط فتصحفت وصارت يعني بدل والله فتصحفت وصارت وأبيه تصحفت على بعض الرواد وبعضهم يقول أصلا هذا لا يراد به الحلف هذا ما يجري على الألسنة ولا يقصد به الحلف وهذا قال به طائفة واختيار النووي لكنه لا يخلو من إشكال الآن لو أن أحدا من الناس كما يقال في بعض البيئات والنبي وهو يجري على ألسناتهم قد لا يقصد به بعضهم الحلف لكثرة ما يستعمل هذا اللفظ والنبي فهل هذا يقال إنه لا يجري مجرى القسم ولا بأس به ولا يقصدون به الحلف قال لا لا يجوز لهم هذا فكونه يجري على الألسنة وصيغته صيغة الحلف ف. لا يجوز استعماله وما أردت أن نطيل في الكلام على صيغة اليمين اليمين الظاهر والمضمر وذكر فعل القسم وحرف القسم والمقسم به وجواب القسم وما يحذف من هذا كل هذا في الصيغ ليس مقصودا هنا ليس مقصودا لكن الصيغة صيغة حلف وأبيهي أفلح وأبيه حذف فعل القسم وأبقى المقسم به وحرف القسم وهو الواو على كل حال فبعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا منسوخ ومعلوم أن النسخ لا يثبت بالاحتمال والبعضهم يعبر بعبارة أخرى حتى لا يرد هذا الإشكال النسخ لا يثبت بالاحتمال يقولون هذا ليس بمنسوخ لكنه كان الناس يستعملونه قبل نزول التحريم قبل نزول المنع لكن هذا أيضا لا يخلو من إشكال فالحلف من حيث هو يعتبر شرك فكيف يكون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه, حاشاه من ذلك وبعضهم يقول هذا على تقدير حذف مضاف أفلح ورب أبيه والقاعدة الأصل عدم عدم التقدير هذا هو الأصل على كل حال يبقى يعني أن يقال بأن المحكم الذي خطبت به الأمة لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله وهذه اللفظة مشتبهة عنها أجوبة كثيرة فالإنسان لا يقع في شيء من ذلك لا يأتي أحد يتكلف ويقول والله أفلح وأبيه مثلا أريد قل قالها النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أريد أن أقول ذلك ولهذا بعضهم قال هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا في بعد قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن به ذلك ولا يقصد تعظيم المحلوف تعظيما يحصل به الإشراك وبعضهم يقول إن الذي يكون من قبيل الشرك وما يتعلق به التعظيم وهذا غير القول الذي قبله يقول لو أنه حلف بالكعبة مثلا أو بصنم أو نحو ذلك مما يقصد تعظيمه أو يعظم في النفوذ غير لما يجي يحلف بأبيه فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يعظم والد هذا الرجل هذا لا يظن به التعظيم وليس من قبيل الشرك لكن الواقع أن هذا الحلف هو من قبيل شرك الألفاظ وأنه إن وقع في قلبه بمقتضى ذلك أو عنده تعظيم الذي لا يصلح إلا لله عز وجل فهذا شرك أكبر أما إن كان مجرد حلف ليس مع ذلك التعظيم الذي يوقع في الاشراك الأكبر فإنه يكون من شرك الألفاظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والله تعالى عالم واعتذر أعتذر من الإطالة أعتذر من الإطالة. لكن إذا حلف بغير الله عز وجل هو إذا قلنا بأن مبنى هذا على الفساد والبطلان وأن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فإن هذه يمين غير معتبرة ولا يكفر عنها نعم أنتبوني أجاوبة سئلتكم ولا نترك ما نزيدكم تأخيرا على هذا التأخير عندي كم سؤال في هوراق أو نترك هذا في الدرس الجاي نتركه في الدرس الجاي إن شاء الله ها يمكن بعضها ماذا تقول لسان حالك يقول لو تطيعوني كان من زمان اقتصرنا على ثلاثة أحاديث وما زاد الدرس عن ساعة يقول العطور التي يضاف إليها نسبة من الكحول هل هي حرام أم حلال أما ما يتعلق بالنجاسة فالأقرب الله أعلم فيما أظن أن الخمر ليست بنجسة العين وما يدل على هذا أن الله ذكرها مع؟ الميسر والأنصاب إلى آخره والصحابة راقوها في الطرقات إلى آخره لكن يمكن أن يقال بأن قوله فاجتنبوه أن هذا حذف فيه المقتضى والحذف المقتضى يدل على العموم يحمل على أعمى عنه لكن هذا القول لا يخلو من إشكال وكنت أعتقد هذا سنين طويلة واجتنب هذه العطور لانها لأنها نجسة وإنما لعموم المقتضى لكن بعد التأمل والنظر فإن هذا يحصل بسببه إشكالات كبيرة يعني أنظر مثلاً ما تضاف إليه الكحول الأصباغ هذه تضاف إليها الكحول هل نقول يحرم الأصباغ البنزين يحصل من إسكار ويقتل أيوان فهل نقول يحرم البنزين ولا بيعه ولا استعماله ولا كذا سنبوه عموم المقتضى لا يباع ولا يهدى ولا يستعمل في أي لون من ألوان الاستعمال ولا ينتفع به وقول مثل ذلك في أشياء كثيرة من الأمور الطبية وغير الطبية تعطل مصالح الناس في هذا العصر. نعم، فهذا شك، ولذلك يمكن أن يقال والله أعلم إنما صنع وعمل على من أجل أي تعاطل الإسكار إما ابتداء أو أنه استعمله أحد لهذا. فإن هذا الاستعمال على هذا الوجه لا يجوز ما صنع للإسكار ما صنع للأغ... للتعاطى على سبيل الإسكار فإن هذا لا يجوز اقتناؤه ولا بيعه ولا يجب إراقته طيب وأما ما عمل غير هذا كالغيرة مثلا أو الأشياء هذه ما نقول يحرم على الناس الغيرة وبيع الغيرة واستعمالها للفرش وغير ذلك وإنما نقول لهم من استعمله هذا الاستعمال فإنه يحرم عليه بس والله أعلم مسألة الكحول أيضا عند أهل الاختصاص هي نوعان في أنواع سامة ما تسكر وفي أنواع مسكرة يقول إذا كانت الأيمان كثيرة متنوعة ولم يضبط عددها كيف يكفر عنها إذا لم يكفر عنها بوقتها طبعا في مسائل لم أذكرها يعني مثلا الأيمان إذا كانت على شيء واحد طيب بمعنى الأخ قال لي اشرب هذا الكأس من الماء فحلفت أني ما اشربه وبعدين الشيخ خالد قال لي اشربه قال والله ما اشرب أشرب وأخ نفس الشيء وهكذا فهذه كلها فيها كفارة واحدة لاحظ عدة أيمان مع أكثر من شخص على هذا الشيء المعين وقبل أن أكفر عن شيء منها فهذه تكون فيها كفارة واحدة واضح لو قال والله ما ألبس هذا الثوب ألبس هذا الثوب والله ما ألبس هذا الثوب ثم أكلمتني أنت ألبس الثوب والله ما ألبس هذا الثوب ثم الثالث هذه فيها كفرة واحدة يعني حلفت ثلاث دينان طيب لو أني حلفت على الأول أني ما ألبس هذا الثوب ثم لبسته وكفرت طيب ثم بعدين حلفت ألا ألبسه لما قال لي آخر ألبسه فهذه كفرة أخرى واضح طيب إذا كان ذلك على أمور متعددة طيب بيمين واحدة تقول والله ما ألبس هذا الثوب طيب ولا أشرب هذا الماء أو والله ما أدخل بيت فلان ولا آكل طعامه ولا أجلس في مجلسه فدخل وأكل من طعامه وجلس في مجلسه هل نقول ثلاث كفارات كفارة عن الدخول وكفارة عن الجلوس وكفارة عن الأكل من الطعام لا كفارة واحدة بقية الصورة الثالثة اللي فيها الخلاف المعروف وهي لو أنه حلف عدة أيمان قبل أن يكفر على أشياء متعددة مما يوجب هذه الكفارة حلف أن يدخل بيت فلان وحلف أن يكلم فلانا آخر وحلف أن يشرب هذا الماء وحلف، فهنا من أهل العلم من يقول تكفيه كفارة واحدة عن هذا كله والأقرب الله أعلم أنه يحتاج لكل واحد كل واحد يحتاج إلى كفارة وهذه هذه هذه مسألة هناك مسألة أخرى وهي لو أنه نعم إيش كان السؤال؟ يقول ما يضبط عدد الايمان، فماذا يقال له في مثل هذا ونظائره الآن نقول الذي يجب عليك هو ما علمته وتيقنته سأل يقول أنا أحلف كثير من زمان وما كفرت نقول كم الايمان اللي عليك قال ما ادري. نقول له هل تبلغ عشرة قال أكثر تبلغ 15 قال هذا مؤكد طيب تبلغ 16 17 20 قال احتمال ما أدري لكن 15 قال هذه مؤكد ما فيها كلام نقول هذه اللي تجب عليك وما تظنه وتشك فيه مما زاد عليها فهذا إن فعلت فهو من باب الأحواط باب رأي الذمة لكن لو لم تفعله فلا يجب لماذا لأن الأصل براءة الذمة أدف الناس اللي يشكون وهذا في أشياء كثيرة في عدد الصلوات الفائتة وفي يقول رجل أنزل مذيا وشك أنه أصاب ملابسه فلما نام وقام وصلى الفجر بدون تغيير ملابسه ثم تذكر فهل يعيد الصلاة أم أن المذي يعفى عن يسيره في الملابس الفرق بين ال يعني نسيان الحدث وبين رفع الخبث لو أنه وجد النجاسة علم بالنجاسة ثم نسي وصلى وتذكر بعد الصلاة فإن صلاة صحيح والدليل حديث جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وخبره أن فين عليه من سلم خلعهما في الصلاة وبنى على صلاته فدل على أن الإنسان تصح صلاته فإذا علم الثاني الصلاة ينزع هذا الثوب اللي فيه النجاسة فإذا ما استطاع قطعها فإذا علم بعدها فهو معفو عنه بخلاف الحدث رفع الحدث فإن لو تذكر تذكرنا ما توضأ فعندئذ لا تصح صلاته يعيد وهذا الأخ يسأل يقول شاك وهذا الشك لا يرتفع به اليقين وهو الأصل وهو الطهارة وأما المذي فنجاسته الأقرب أنها مخففة نجس لكنها نجاسة مخففة يقول سمعنا من بعض الناس أن شراب العصير المخلوط بنكهة منكهات الفواكه يجعله يتخمر ومن ثم فإن مشروبات الشعير المنتشرة في البقالات لا يصلح شربها بأن فيها شبه فالذا الصحيح سن الله إليكم على كل حال من الناس من يقول لا تخلو من نسبة كحول لكن هذه النسبة أنا لا أعرف مقدار ذلك فلو كانت هذه النسبة قليلة بحيث لو شرب كثيرا فإنه لا يسكر فإنها لا تحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام فلو فرضنا أنه شرب كثير شرب كرتون أو أكرتونين أو نحو هذا ما يسكر فإنها لا تحرم فإذا كانت النسبة الموجودة فيها تسكر مباشرة شربها أو بالإكثار فإنها تحرم والوالبيرة تتفاوت على كل حال في نسب الكحول فيها فيه بيرة يسمونها بيرة وهي في الواقع خمر يشرب قارورة واحدة يبدأ يختلط ويضحك ويشعر بشيء من النشوة والطرب والأنس ونحو ذلك كما حدث به بعضهم في بعض البلاد هكذا هي وفي بعضها لا يشرب وما يضر عليه أثر لا لأنه مدمن أو كذا لكن نسبة قليلة لكن هل هذه النسبة القليلة لو أكثر فإنها تسكروا هذا يحتاج أن يعرف تختبر هذه المادة وكذا والناس في كلامهم منهم من يقول هذا ومنهم من يقول هذا وإذا سبس على الإنسان شيء استطيعا كما قال بعض السلف أسهل شيء الورع أسهل شيء الورع إذا تردد في شيء فدعه يقول عطولة يضاف إلى نسبة من الكحول يقول لا يخفى عليكم نازلت إخواننا في غزة بنسبة لإمة المساجد أليقون توقعين ينتظرون حتى يعمم عليهم من الوزارة وسبق تعميم في هذا نقول نذكر صلاة الاستسقاء خدمن في استسقاء ذكرتني جزاك الله خير إحنا بالعادة نقول الأخوان لو نعرف من قبل يعني كان درس الفجر ما يكون ولذلك اللي يحضر معنا في الفجر لا يكون خد درس الفجر إن شاء الله عشان الاستسقاء الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. أروح منكم الآن، أروح أحضر درس الفجر. نعم، تفضل. إذا استحلف إذا حد استحلف. هل يكون يمين؟ إذا استحلفه؟ إذا استحلف. طبعا إذا حلف مختارا لا لا إذا قال. لا يعني مثلاً. آه. إذا قال استحلفك بالله. لا هنا أستحلف يعني السين والتاء للطلب أطلب منك الحلف لكن المشكلة كثير من عوام يطلق كلام ولا يعرف معناه ولا في الأصل أنها آخذ عليك اليمين أن لا تقول هذا الشيء أن لا تفعل هذا هذا أصلها لكن كثير منهم قد يطلقها ويقصد بها اليمين حتى إن من أهل العلم مثل الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لو قال إنسان لآخر جيد حالف حلفت عليك وما حلف أن ذلك يكون يمينا جيد مع أنها ليس فيها صيغة يمين لكن إن قصد فيها اليمين قد يكون له وجه كما أنه كما في أشياء أخرى مثل لو قال كما سبق لو قال حلف بالطلاق طبعا في فرق بين أن يقول أن يحلف يقول والطلاق وهذا ما يعبرون به ولا يقصدونه العوام حينما يقولون هذا هذا من قبيل من حلف بغير الله لكن إنما يقصدون حتى لو عبر أحد بهذه العبارة فهو لا يقصد هذا وإنما يقصد حينما يقول علي كذا أو تأكيد الكلام بهذا فيكون يكون ذلك محمولا على اليمين إذا قصد به اليمين إذا قصد التوكيد الفعل أو المنع للتطليق على قول طائفة من أهل العلم واضح فهناك عبارات مثل لو قال أقسمت عليك مثل حلفت عليك مع أنه ما أقسم صيغة القسم كما ذكرت فعل القسم وكذا وقد يحلف فعل القسم ويبقى حرف القسم والمقسم به وقد يحذف المقسم به وفعل القسم ما يسمونه بالقسم المضمر ويدل على القسم اللام مثلا لام القسم لتبلون في أموالكم نون التوكيد الثقيدة فهذا قسم نعم يحلف بهش لا يجوز هذا بحال من الأحوال. كيف يطلب هذا المنكر العظيم أن يحلف غير الله؟ كما يقال ببعض أهل البدع أن إذا استحلف أو اليهودي والنصراني النصراني لو قيل حب لا يحلف، فإذا قيل احلف به فلان أو فلان لا يحلف. فهذا لا يجوز استحلافه بهذا. كيف يطلب من هذا المنكر العظيم الشرك الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.